<سؤال> إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ الصُّغْرَ قَالِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَكُلْ <سؤال> <سؤال> إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ فانی می اید سا طبيرا <تصفيق> بصيرا